يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أيدي الأشرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اللهم غفور رحيم والله غفور رحيم وان يريد خيانه فقد خان الله انقر من فامكن منهم يريد خيانه فقد خان الله انقر من فامكن منهم والله عليم حكيم فالله عليم حكيم ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا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 قوم بينكم وبينهم ميتاق وإن تنفروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميتاق والله بما تعملون بطير مَا هُوَ إِلَّا كَمَا رَأَيْتَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعض تَفُ فنَُم في الأض وَفَسادُ كَذ إَِّ فق تَف فنَُ في الأض وَفسذُ كَذ والَّذينَ آممَ والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والذين فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَآثَرُوا حَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ أُولَئِكَ كَانَ دَاءُهُمْ وَعَذَابُهُمْ وَأُرِيلَ الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببعض فِي كِتَابِ اللَّهِ الله شيء عليم إن الله بكل شيء عليم